ما فيش اغلى علينا من بلدنا كارتباط ودنيا نعيشها وما لنش منهج نعيش بيه دنيتنا الا شرع ربنا عز وجل تطبيق الشريعة يعني الجعان يأكل والعريان يلبس والخايف يأمن والعاطل يشتغل شرع الله يشمل كل جوانب الحياة آخر حاجة وبعد توفير الضوابط يبقى إقامة الحدود إن الشريعة فيها من النصوص عندنا نصوص قطعية الدلالة وعندنا نصوص ظنية الدلالة وجمال الإسلام وكماله زي ما شرحنا الأسبوع اللي فات في النصوص الفرعية أو الظنية ليه؟ بتدي فرصة كبيرة جدا من اجل أن تقدم الأوفق والأرفق والأيسر للناس ربنا جعل لنا شرع يحل مشاكلنا ويهدينا للتي هي أقوى ومن ثم الحرب الشرسة على مدى الأسبوع كله ويخص من يوم الجمعة حتى الآن إنما يعكس حرص هؤلاء على أن يزيلوا شرع الله من الطريق